غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا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 قَالَنَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا أَنَّا الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَطِينٌ دَعَوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَن ذا و يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى فعسى ان يكون من المفلحين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 الهُ وَلَهُ الحَمد في الأُون وَآخَِ وَلَهُ الحُك وَإلَهِ تُ جع الله أَكبر اللهكبرحَمدُ لللهه رَبّ العالممينأَ الرَّحم الرَّحين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 نَّ حَرَ مَن آمَِ وَيُتَخَطَّف النَّاسُ مِنْ حَلهِم أَفَ بِالباطِِ يُؤمِونَ وَبِنعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُون. وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ هون سبُلنا وان الله مع المحسنين الله اكبر الله اكبر